السلام عليكم ورحمة الله أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذكرين وأصلي وأسلم على أندى العالمين صلى الله عليه وسلم لقاء أتصور أنه مسك الختام مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حيث نجول في هذه الدقائق المعدودات مع ندى المصطفى صلى الله عليه وسلم مع رفيق ضربه وحبيبه أبي بكر وندى أبي بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام عليكم فضلت الشيخ عليكم السلام يمكن حبيت حضرتك أن يكون مسك الختام نحن نتوقف وحكي يمكن قلت نحن محتاجين البرنامج كان كله نتحدث فقط في ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق وندى أبي بكر الصديق مع المصطفى عليه الصلاة والسلام الحمد, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أنا يعني تتبعت سيرة أبي بكر بنفسي من الكتب المنسدة وكنت يعني شرحت في سنة من السنين عزمت في بعض في رمضان من في سنة من السنين أن أتكلم عن فضائل الصحابة فكان بطبيعة الحال أبو بكر كان على رأس هؤلاء جميعا فالكلام فيه طويل لكن أنا سأخذ لقطات أولاً النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن أبي بكر بحيث أنه يعجز أي إنسان أن يباريه حتى بشهادة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى بالمال فأتى أبو بكر بماله كله وأتى عمر بنصف وهو يقول اليوم أسبق أبا بكر فلما جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله أي ما ترك في البيت شيئا إلا أن ينظر الله عز وجل إلى هذا البيت وكفيه جاء عمر وهو يعني متبجح متبجح أنه سيسبق أبا بكر يعني في هذه المرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ماذا تركت لأهله؟ قال تركت مثل هذا تمام؟ فلما جاء عمر أولا عفواني الرواية تقول عمر جاء أولا نعم. فقال له تركت مثل هذا مم. وانتظر أن يأتي أبو بكر فلما جاء قال ماذا تركت لأهله؟ قال تركت اللهم الله ورسوله قال لا جرم لا أسابقك أبدا خلاص خلاص يعني أي بني آدم يغسل يديه أن يصل إلى مرتبة أبي بكر الصديق لأن النبي صلى الله قال له إيه قال إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله فبكى أبو بكر وقال يا وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن الناس علي أي إن الذي يجوز أن يمن علي بنعمة لا يكون إلا أبو بكر فقط من البشر من البشر. الممكن يمن على النبي صلى الله عليه وسلم بل هو يمن عليهم جميعا أن أخرجهم الله سبحانه وتعالى من الكفر إلى الإيمان واخد بارك فما فيش حد يستطيع أن يقول أنا لي منه على النبي عليه الصلاة والسلام لا. لكن النبي صلى عليه وسلم يقول هذا فيقول إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت اتخذت من أهل القضي خليلاً اتخذت أبو بكر خليلا، لكن هذه هذه الصفة لا يكون المرء خليلا إلا إذا تخللت محبته كل مسام القلب لذلك سمي خليلا لهذا هذا نعم. تسل... تسلبت المحبة لكل مسام القلب فقيل خليل وهذه المنزلة لا تجوز في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا لرب العالمين نعم. فقط عشان كده قال لو كنت متخزاً من أهل الأرض نعم. خليل لا يجد إلا مثل أبي بكر رضي الله عنهم نعم. حتى بلغت ال... يعني بلغت الالتحام بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلموا بكلام واحد لا لم يتواطأ عليه كما حصل في صلح الحديبية ده الموجة اللي احنا بتتكلم عنه الموجة اللي احنا الموجة بقى. بقى. بالتعبير بقى آه. الموجة آه. تمام لما جاء عمر الخطاب ولم يعجبه ما حصل في في صلح الحديبية ورأى أن هذا فيه من الجور على المسلمين ما فيه معناه أبطال ونستطيع أن ندخل على قريش ونستطيع أن نقاتله وما ننتصر عليه موائل آخرين لا سيما انتصرنا عليه في بدر وحده مش عارف الكلام ده انتصر عليم فما المانع ان انتصر عليم الآن فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألست رسول الله حقا قال بلى قال ألسنا على الحق ودوننا على الباطل قال بلى قال ألم تخبرنا أن نأتي البيت العام أن نأتي أن نأتي البيت ونطوف به قال أخبرتك أنك تأتيه العام قال لا قال فإنك أتيه ومطوف به تمام فعمر الخطاب يقول لمن نعطى الدنيا في ديننا مم. فقال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ثلاث حاجات. حاجات فعمر الخطاب يعني غلبه ما يجد فذهب إلى أبي بكر الصديق لو لم يعرفش نقش نبي صلى الله عليه وسلم بحرية خشة أن ينزل فيه قرآن أو الكلام بل هو استحث راحلته لما لقى نفسه يعني كأنما وقف موقف المعترض خاف أن ينزل فيه وحي فحث راحلته وتقدم وحتى يعني في نفس الرواية وإن كان بلاغا ولم يسم الاسناد في البخير يعني قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا يعني عمل أعمال كثيرة كثير. كثير من الصالحات عشان مم. يداوي ما ظن أنه كان اعتراضا على النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ذهب بما يجد في نفسه إلى أبي بكر رضي الله عنه قال يا بكر أليس رسول الله حقا أي النبي عليه الصلاة والسلام قال بلى قال ألسنا على الحق ودون على الباطل قال بلى قال ألم يخبرنا أن نأتي البيت فنطوف به قال هل أخبرك أنك تأتيه العام فقال له لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال لمن عط في ديننا قال أيها الرجل استمسك بغرزه فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصر الله لا أكبر لا هذا التواطئ لا يمكن أن يكون إلا إذا قال الفرض للآخر يا أنا دي بس إذا وصل الإنسان مع صاحبه أن يقول له يا أنا يحدث هذا التواصل, يحدث هذا التواصل وهذا أنا لا أعلمه لأحد غير أبي بكر رضي الله عنه حتى لما يعني قربت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وكما في حديث أبي سعيد في الصحيحين وصعد النبي صلّى الله عليه وسلم المنبر فعرض بالأمر قال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده قال أبو سعيد فبكى أبو بكر وقال نفديك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فقال أبو سعيد فتعجبنا من هذا الشيخ ليه ما يبكي يعني المسألة النبي صلى الله عليه وسلم يخبروا عن عبدي يعني خيره الله عز وجل بين زهرة حيث الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده قال أبو سعيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر جميعا جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال نفتيك بأبائنا ومهاتنا رسول الله آآ الحقيقة أبو أبو بكر يعني له منزلة في قلبي كبيرة جدا يعني يعني قد يعجز لفظي في هذه اللحظات يعني أن أتكلم عن أبي بكر المعنى في قلبي واسع إلى درجة أن لفظي لا يحيط به نعم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياه لا يبلغه لم يبلغها أحد قط حتى أنه لما أراد أن يهاجر لم يخبر إلا أبا بكر كمان فأبو بكر رضي الله عنه أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد أذن لي في الهجرة بكى في بعض طرق الحديث تقول عائشة وهذه أول مرة أرى فيها فيها إنسانا يبكي من الفرح وقال الصحبة يا رسول الله أي أسألك الصحبة واشترى أبو بكر راحلتين بيعلفهم. على يبقى راحله للنبي صلى الله عليه وسلم بكر الصديق رضي الله عنهما رايحين للمدينه فلما اذن للنبي عليه الصلاه والسلام ان هو يهاجر فقال ابو بكر يقول هذه راحله لك والحديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن طيب النهارده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن الناس علي في صعبته وذات يده أبو بكر وأنفق ماله كله تمام فكيف يرفض النبي صلى الله عليه وسلم ثمن دابة وقد أنفق أبو بكر منذ أسلم كل ماله لا. تقريبا نعم فقال له بالثمن وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل هذه الرحلة إلا بثمنها نعم طبعا لي لأن الهجرة كانت معلما كبيرا جدا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى ليس لأحد فيه شيء. فاا يعني أنا عايز أقول يعني أنت يعني ورطني في الكلام عن أبي بكر الحقيقة في الحلقة الأخيرة. الكلام أك أكبر, أكبر بكثير يعني. يمكن يا شيخنا يعني حصل مواقف كثيرة في حياة أبي بكر الصديق. تشعرنا بهذا الندى المتبادل على نفس الموجة زي حدك برضو بتقولها دي مثلا موقف ربيع ابن كعب الأسلامي الدئين النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه يعني وفي موقف فسيرنا عمر أنا مش عارف عارفة تذكره له لما قال له يعني أو عمر اعترف طبعا طبعا يعني طبعاً. أنا اللي معروف معروف في الحديث طبعا نعم. أنهم أن أبا بكر وعمر ده البخاري وغيره يعني ومسلم أن أبو بكر وعمر اختصن في شيء وكان أبو بكر رضي الله عنه عنده حدّة، فكنا ما احتد على عمر في الكلام، لكنه كان يسرع الفئاة منها يراجع نفسه بسرعة، ما ما ما يمشيش يعني، فقال لعمر اغفر لي، فقال عمر لا لا اغفر لك، يبقى الملاذ بقى في المسألة دي اللي يحل المشكلة أصبح عمر له مظلمة. عند مم. أبي بكر رضي الله عنه مم. وأبو بكر مش قادر يتحمل هذه المظلمة مين اللي ممكن يسقط عنه المظلمة دي هو الرسول صلى, صلى الله عليه وسلم فبحث أبو بكر عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى استط... وجده كان أبو بكر صديق رافع الملابس بتاعته رافع يعني ماسك طرف ثيابه من أسفل وكده زي طبيعة أي واحد عايز يجيب يجي بس بسرعة. بسرعة عايز يجيب بسرعة فبينه نكابج فالنبي, فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رأى أبا بكر من بعيد قال أما صاحبكم فقد غامر أي دخل في مغامرة. جاء أبو بكر وقال يا رسول الله حدث بيني وبين عمر كذا وكذا. فقلت له اغفر لي فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. النبي بالله. النبي صلى الله عليه وسلم. استنى عمر يقول. لا قال أنا... يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. تمام. ثم إن عمر ندم. لأنه قال, قال هذا لي لأبي بكر وقال لا أغفر لك. فذهب إلى البيت فلم يجده فعلم أنه لا بد أن يكون وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتمس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر تمعر وجهه وتغير على عمر وقال جئتكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بماله فهل أنتم لي صاحبي قال فما أودي أبعدها كلمة فهل أنتم تاركول لصاحبي لأن أبو بكر رضي الله عنه كما في سورة التوبة نوه الله به في القرآن ثانية اثنين إذا هما في الغار إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وكان أبو بكر ثاني اثنين في كل شيء كان ثاني اثنين في الإسلام في أول الإسلام الحين وكان ثاني سنيني في الهجرة، وكان ثاني سنيني في الغار، وكان ثاني سنيني في إمامة الصلاة، وكان ثاني سنيني في المجلس، وكان ثاني سنيني في الخلافة، وكان ثاني سنيني في القبر. فهو ثاني سنين. في كل شيء نعم رضي الله عنه ورضا ونوه بها أيضا في سورة الأحقاف كمان أبو بكر الصديق نعم. وفي سورة الليل والليل إذا يغشى والذي جاء بالصدق طبعا طبعا ده سورة الأحقاف سورة والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم متقون لا اللي هو حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة دلنا صدق نعم نعم, نعم. قال ربي أوزعني أن أشكر, أشكر نعمتك التي أن عمت علي وعلى والدي ده المقصود بأبو بكر الصديق نعم. كما آه يعني آه وبرضو في سورة الزمر برضو ده المقصود بأبو بكر الصديق وسيجنبها الأتقى نعم. في سورة برضو قالوا أبو, أبو بكر, بكر الصديق. الصديق رضي الله عنه فأبو بكر كان ثاني اثنين في كل شيء فلما يقول فهل أنتم تاركولي صاحبي دي أثرت في عمر ابن الخطاب بعد ذلك في سقيفة بني ساعدة نعم. عشي أنا يعني نعم أريد أن يعني طالما أنك فتحت الموضوع أنا قلت لك أنت وردتني يعني نعم. في الكلام عن أبي بكر في مثل حلقة يعني وهي أجمل ورطة نعم تبغل <تصفيق> إرضى عن حضرتك يا رب اللهم أمينه إياك فهو يعني أنا عايز برضو يعني ربما أزيد في وقت الحرقة قليلا نعم. يعني نعم. على أساس خ... مسك الختام نعم إن شاء الله فضل. ظهر هذا في تصرف عمر بن الخطاب مع أبي بكر في ثقيفة بن ساعد. بعد موقع النبي صلى الله عليه وسلم إحنا عارفين المهاجرون الأنصان اختلفوا منا أمير ومنكم أمير والكلام دا قال عمر وكنت زورت كلاما لأتكلم به بينادى يا أبي بكر زورت كلاما على طول الليل يكتب بالزوض بالزبط كده على أساس أنه لما يتكلم ينوه بفضل أبي بكر وأنه أولى الناس بالخلافة وإلى أخيره يعني فاللي بيزور الكلام يعني مستعد له من بدري وحافظ هو هيقول إيه أحسن من اللي بيرتجل وجايب بالزبط كده وجايب كل حاي لفظ جميل ولفظ حسن وكلام قال فلما رأت أن أتكلم أشار إلي أبو بكر وقال على رسلك أي تمهل قال فكرهت أن أغضبه دي أولها باب دي أولها آه يعني عارف مقامه كويس تمام نعم. فكرهت أن أغضبك فتكلم أبو بكر على بديهته كلام مش محضره نعم no. يقول عمر بن خطاب أن كلامه على بديهته كان أبلغ من تزويره الذي جهازه, جهازه هو نعم no. no. يعني ما أتى على شيء أردت أن أقوله إلا أربى عليه no. وزاد في الحسن نعم no. وقال إن هذا الأمر لا يعرف إلا لهذا الحي من قريشنا لآخرين فلما حصل لغط حدث لغط يعني فأبو بكر الصديق قال إيه أني أختار لكم أحد هذين الرجلين. كان أبو عبيد بن جرام عمر الخطار قال وما كرهت من كلامه غيرها نعم ثم قال كلمة والتي تدل على فهل أنتم تاركولي صاحبي نعم. وعلى نعم. مكانتي أبي بكر قال ولا أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من اسم أحب إلي من أن أتقدم على أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ما هو يعني يقول إن ضرب عنقي بشرط لا يقربني من اسمه، وده احتراز رائع لم لم يطلقها. نعم. ليه لأنه لأ إذا كان يقربه من اسم لا المسألة لست كذلك نعم. لأن في حساب وعقاب دقة في اختيار وحرص على اللي بيتقال باللسان طبعا, طبعًا. طبعًا. حب إليه من أن تأمر على قوم فيهم أبو بكر واضح كان حتى نفسها حتى إن في, في الصحيح أن أعتقد من حديث شقيق ابن سلمة أبي وائل أنه كان جالس عمر بالخطاب وعمر قال أنه أراد أن يفعل شيئا يعني زي ما تقول يعمل مرتباتي أو يعمل حاجة جديدة واخدرك فقال له الشقيق ابن سلم ما أنت بفاعل فقال له لما قال لأنه لم يفعله صاحبك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. بكر فعقب عمر قائلا نعم المرآني يقتدى بهما الله أكبر قال إنك لم تفعل هو تمنى أن يفعل شيئا قال أنا إنك لم تفعل لماذا؟ قال لأن صاحبك لم يفعله لأن صاحبيك نعم. لم يفعلها نعم. فقال هما المرآني يقتدى بهما وحدلك النبي أبي بكر أنا ممكن كنت أفكر موقف يا شيخنا مع الوقت هيخدنا مش موسيقى لبقى الناس يعني موقف اللي هو كان خاص لما خرج عمر وجد الناس يقارنون بينه وبين أبي بكر الصديق كان في موقف كده كان عمالين يقولوا أبو بكر أفضل ولا عمر أفضل حتى إنه سيدنا عمر خطب لما خرج يعني كان بيقول بيقول أنا كنت في قومي كالبعير يعني في ضلال وأبو بكر ليلة من ليالي أبو بكر وكان يخطب عليهم من عمر وأرجع يعني يعني شعور بهذا الموقف ويمكن ده بيخلينا نرجع تاني نقف يمكن هحتاج من حلاك إن شاء الله لو في فعوجال عشان أختم هذا الكلمة لأنه هذا الموقف جمع بين أبي بين النبي صلى الله عليه وسلم وإبكر في نفس المصاب ألو هو كان في موقف حادث الإفك يعني أدي إيه هذا الموقف ظهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بندى, بندى لم, لم يتصوره أحد حتى من المخالفين للنبي أو الذين كانوا يشنؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفس الكلام مع أبي بكر الصديق ينزل القرآن فيه وهو الذي أصيب في عرضه وحلف أنه هو مش حينفق على مصح وعلى رغم من ذلك نجد ندم ما وجدناه إلا في رسول الله وفي أبي بكر لا أنت كده هتورع إذا فرطني أكثر يعني ليه؟ لأنه طبعا حادثة الإفك دي أنا أرجو أن أفرد لها حلقات حادثة الإفك, حديثة الإفك طيب. لا وتكون ملحقة بهذا ملحقة بهذا يعني حتى وإن كانت حادثة يعني مكتاخد هيكل خاص لكن فيها من العبر والندى سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي بكر مع المرارة التي ذاقها المجتمع المسلم كله نعم. ولم ينزل بالمجتمع المسلم مصيبة أعظم من أن تتهم الصديقة البريد. بنت الصديق نعم. طاهرة الزيل عالية الكعب أن تتهم بهذه الفرية العظيمة نعم. فأنا يعني, يعني لك عذرا وأستميح المشاهدين أيضا عذرا في أن أخوض في هذا لأن الحديث ذو شجون والمسالة طويلة يعني طب يعني أمونا عشان نختم معهم حلقات رمضان هل يعني إن شاء الله نقود وعد من حضرتك ان نستكمل حلقات أندل العالمين في وقت لاحق نبدأه بحادثة الافك مثلا والله أنا يعني أرجو أنا لا أعد بشيء ولكن أرجو ان يسر الله لهذا لي لي الأمر أفعل نعم إن شاء الله جزيتم خيرا فضلة شيخ يعني أنا إن شاء الله أقول لحاك أنا استمتعت بصحبة حضرتك على مدار العشرين حلقة دول وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الصدق والإخلاص أيها الإخوة والأحباب هذا مسك الختام في حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أند العالمين مع حبيبه ورفيقه أبي بكر الصديق إن شاء الله بإذن الله جل على الشيخ يرجو ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحقق رجاءه بأن نلتقي في سلسلة نستكمل فيها كلامنا عن أند العالمين صلى الله عليه وسلم بشكر فضلتك على حضورك وعلى مجهودك بزيك الله وربنا يجعل ذلك كله في ميزان حسناتك حين تلقاه بعد عمر طويل ربنا يبقى عمر حضرتك أنا بشكركم يعني على أنكم تحملتموني مع الشيخ هذا الوقت الطويل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع الشيخ بالصحة والعفية وأن يأتي عليكم العيد وأنتم في طاعة الله جل وعلا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا في رمضان هذا من عتقائه من النار ومن المقبولين وصلى الله وسلم على اندل العالمين سلام الله عليكم ورحمه